فان تنحق الحق حق طول لا للعالمين ولسعلم منبأه من بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم كان كيتا بالحق فعبد الله مخلصا له الدين الهي العالي الدهر الخالص والنبي نشهد نزوني اولياء انا نعبده الا ان يقلدونا ان الله جل ذا اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ لَوْ أَجَلَّهُمُ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذُوا وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِنْ مَا يَخْلُقُ مَشَاءً سُبْحَانَ له هو الله الواشد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وتخر الشهس والقمر كله يجري لأدن مسمى No, no, no.